سألوني كتير فرسول عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير منش ريدا منش ريدا منش ريدا إلا هو منش ريدا وما فيش فايدا Mafish فيش فايده الا هو ما في